بوك تو شيشيم وتيشة تسعة وستون تسعة وستون لتصرخ ليرצوت يحتاج يريد يحتاج يريد اج ير ام اام هل جد هنا سرير هل جد سرير. ماح أحتاج مصاح اقرأ أريد أن اقرأ كن من هل يوجد هنا مصاح هل يوجد هنا مصاح؟ يتخاء تون أحتاج إلى تون أحتاج إلى تفونيرلة البلة الب أريد أن التصلة بالتلفون أريد أن التصل بالتيفون شكن تون هل يوجد هنا تيفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ أني تصغيخة متلمة أحتاج لكاميرا أحتاج لكاميرا أني غدسة لتلم أريد أن أصور يشكن متلمة؟ هل توجد هنا كاميرا؟ אני צריכה מחשב. אחתג'ו אני רוצה לשלוח אימייל. אורידו אנאורסילה אימייל. אוריד אנאורסילה אימייל. יש כאן מחשב? هل يوجد هنا كومبيوتر؟ هل يوجد هنا كومبيوتر؟ اني تصريخا ات احتاج لقلم حبر جاف احتاج لقلم حبر جاف اني رتسى لاختب ماشه اريد ان اكتب شيئا اريد ان اكتب شيئا شكن دافني يغائت؟ هل يوجد هنا ورق ووق حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورق ووقلم حبر جاف ؟